هل ستتركنا أيها الحبيب بكلمات تحتضن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيعة وبعد البيعة وقبل الدولة وبعد الدولة يبوح أحد الأنصار يبوح أبو الهيثم بن التيهان بمشاعر قادمة من أقصى القلب فيقول يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبال وإنا قاطعوها فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا أنصت صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الشوق الذي يخشى حرقة الفراق فنثر عليه السلام دمه فداء للأنصار وحب الأنصار وقال كلمات كاد المكان يكبر من جمالها قال صلى الله عليه وسلم بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم اهتزت القلوب وقشعرت الأبدان لهول الكلمات فالتفت البراء ابن معرور بحماس نحو نبيه صلى الله عليه وسلم وقال أبسط يدك يا رسول الله نبايعك فقال صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا فانتقوا له تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس فنهض البراء بن معرور وأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عليها وكان أول من بايع ثم نهضوا بعده وقاموا خلفه ولما صافحه أصغر السبعين واسمه أسعد بن زرارة التفت إلى قومه يستحث عزما بحجم حب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال رويدا يا أهل يسرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطايا إلا ونحن نعلم أنه رسول الله إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله عز وجل شعر الأنصار أن كلمات أسعد تبدد وقتهم فصاحوا به أبعد يدك يا أسعد بن زرارة فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها ثم أكملوا بيعتهم رجلا رجلا يأخذ عليهم شرطه ويعطيهم على ذلك الجنة الجنة أسمى الأهداف وأرقاها ودونها تسهل المعاناة وتهون التضحيات كانت تلك الأيدي وهي تتصافح تخنق مخلوقا مخيفا مخلوقا كالليل لا يرى خفيا كالوسواس لا يسمع أحرقته البيعة فنفد صبره وصرخ صرخة مزقت ستار الليل وأيقظت النيام في منا صرخ هذا المخلوق حين رأى لأول مرة شعبا يسافر ليبايع قائدا مضطهدا ليس من صرخ حين رأى محمدا صلى الله عليه وسلم يؤسس دولة دون إراقة دم أو إكراه